الله اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها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 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية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 اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوب إليك ونستغفرك ونشكرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحط اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وأاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم أنت حق من عبد وحق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هانك إلا وجهك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحدلت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعباد عبادك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورحمة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 أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك نسألك يا الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به عطيت وإذا دعيت به أجبت نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه أن تقيلنا أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومن له حق علينا من النار أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عذ بالكفره الذين يقاتلون أولياك ويصدون عن سبيلك اللهم اشترك جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم وكل اخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولا تورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي